يتوبوا من فالمقصود ل ه إله الذي فإذا ي ان هناك اقوام اليوم يعني غلوا في ال البيت نسبوا الى علي رضي الله تعالى عنه وارضه نسبوا اليه التحكم في السحاب نسبوا اليه علم الغيب نسبوا اليه احيانا التحكم في شيء من الرساله, وأن الرسالة في, الأصل إليه أو أنه يتحكم في في أ ش ي ا ء من خروج ا ل أ ر و ا ح للناس أ و إ ع ا د ت ه ا إ ل ي ه م أ و نسبوا ح و ذلك إ ل ي ه أ ي ض ا أ ف ع ا ل ا لم تثبت عنه رضي الله تعالى عنه فهذا نوع من ا ل إ ف ر ا ط مثل ما ث ل ما ذكر الكشي في رجاله قال كان جعفر بن محمد الصادق رجلا صالحا مسلما ورعا ف ا ك ت ن ف ه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون حدثنا جعفر بن محمد ويحدثون بأحاديث كلها منكرات كذب م و ض و ع على جعفر ل ي س ت أ ك ل و ا الناس بذلك و ي أ خ ذ و ا منهم الدراهم كانوا ي أ ت و ن من ذلك بكل منكر قال ذكروا أ ن ج ع ف ر حدثهم أ ن م ع ر ف ة ا ل إ م ا م م ع ر ف ة امام زمانك تكفي من الصوم و ا ل ص ل ا ة و أ ن ع ل ي عليه السلام في السحاب يطير مع الريح وانه كان يتكلم بعد الموت و أ ن ه كان يتحرك على المغتسل وهو ميت رضي الله تعالى عنه و أ ن إ ل ه السماء و إ ل ه ا ل أ ر ض ا ل إ م ا م فجعلوا لله شريكا وهؤلاء جهال ضلال والله ما قال جعفر شيئا من ذلك قط كان جعفر أ ت ق ى لله و أ و ر ع من ذلك فسمع الناس ذلك فضعفوه ولو ر أ ي ت جعفرا لاعلمت انه واحد من الناس علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما يقول لأتباع يا ق و أحبون ل حب ل ل لله إ س ا م عز و جماعه ل فإنه برح بنا حبكم ي ن ي لا تغلو فينا نحن نبقى أ ن ن ا بشر صحيح أ ن لنا م ز ي ة أ ن ن ا آ ل بيت رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن لا تنسب و الينا أ ش ي ا ء ترفعنا عن م ن ز ل ة ا ل ب ش ر ي ة وهذا ذ ك ر ه عنه في حليه ا ل أ و ل ي ا ء وفي غيره الصنف الثالث من ا ل أ ص ن ا ف هم المعتدلون المنصفون المفارقون ل ط ر ي ق ة الغالين و ل ط ر ي ق ة الجافين فهم وسط كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا وكما قال ا ل أ ن د ل س ي يقول واحفظ لأهل ل ب يقول ت واجب ح ه م ع ع ر ف ي الاولى أي ما عرفان تنتقصه ا النار طائفتان إحداهما لا ا تزد تصل ترتضيه قدره في فعليه خليفة ر وتنصه ل خ أ إلها ثاني يقول قالت و ل أ و ل ل ى ق ا هو ليس خ ل ي ف ة فسقطت في الضلال بسبب جفائها ع ن قال و ا ل ث ا ن ي ة ماذا فعلت جعلته الها ثان ي وفعلا مع ا ل أ سمعت ف أنا س بعضهم كان ت ت ص ل بي في بعض اللقاءات ا ل ت ل ف ز ي و ن ي ة وقال لي إ ن عليا هو الذي يجري السحاب إن علي ه و ا ل ذ ي يحاسب العبادة ا ل ل مع هذا إن إلا مؤمن عند علي فمثل يموت ما قائم وهو رأسه ه الغلو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وما أ و ق ع ا ل أ ق و ا م ا ل أ و ل ي ن قوم نوح وغيرهم ما أ و ق ع ه م أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت في الشرك وفي ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا ي غ و ث و ي ع و ق و ن س ر ما أ و ق ع ه م في هذا إ ل ا أ ن ه م غلوا في رجال فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء أ ص ل ا كانوا أ ق و ا م ا صالحين فلما ماتوا ل أ ج ل أ ن يتذكرهم أ ه ل ه م ويتذكرون ع يعني ب صوروا صوروا وأصبحوا و صوروا صوروا مروا بها يقولون ن النية عليهم كانت أشكالهم صالحة تماثيل كلما على بها آه ه ا فلان ا ن ي أ م بالصلاة بالصدقة فعل ي ت ذ ك ر و ن ف العباد لكن لما مر ا ز م ن وجاءت أ ج ي ا ل بعدهم عظمت هذه ا ل أ ص ن ا م حتى عبدوها من دون الله تعالى موقف الاعتدال في حب آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يحبهم رسول هو الواجب وأن في الاعتدال الله الصلاة الإنسان آل عليه بيت حب ويعرف قدرهم لكن لا ينسب إ ل ي ه م شيئا من أ م و ر ا ل ا ل ه ي ة أ و نحو ذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام ال بيت رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لهم خصائص وأنا أحاول رسول والسلام أولا أن أسير بسرعة لأجل أن أقف قصة أولا قصة سيدنا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه من الحقيقة البطل الشهيد الله تعالى خصائص الله الصلاة والسلام، أولاً محبتهم على علي آل عليه في رضي بيت قصة قصة بسرعة كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ذ ك ر ك م الله في أ ه ل بيتي وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله لا ي د خ ل قلب امريء ايمان حتى يحبكم لله ولقرابتي والحديث رواه أ ح م د في المسند وهو حديث صحيح بشواهد اذن أولاً, اولا يجب علينا جميعا أ ن نحبهم ا ل أ م ر الثاني أ ن لهم خمس الخمس في ا ل غ ن ا ء لما يقع م ع ر ك ة بين المسلمين والكفار ف ن أ خ ذ نحن ا ل غ ن ا ء م ن الكفار نقسمها إ ل ى خ م س ة أ ق س ا م يعني أ ف ر ض مثلا أ ن ن ا كسبنا من الكفار مثلا كسبنا منهم خ م س م ا ئ ة أ ل ف مثلا فهذه تقسم خ م س ة أ ق س ا م أ ر ب ع ة أ ق س ا م للمقاتلين والخمس هذا الخامس يقسم على خ م س ة كما قال الله سبحانه وتعالى لما بين ذلك قال فلله وللرسول قال سبحانه وتعالى وعلموا انما غنمتم من شيء فان ه ا ماذا نفعل به الخامس يا ربي فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إ ذ ن قال ولذي القربى وذو القربى هم ال بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام فالخمس هذا هو الفيء او الغنائم التي يغنمها المسلمون من أعدائهم. من خصائصهم ح ر م ة ا ل ز ك ا ة عليهم ف إ ن ه ا أ و س ا خ الناس كما بين النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ذلك وهم منزهون عن مثل ذلك ومن خصائصهم يعني ما قاله الله سبحانه وتعالى لما قال جل وعلا إ ن الله وملائكته يصلون على النبي طيب ما هو المطلوب منا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما إ ذ ن لا ب أ س أ ن يصلى أ ي ض ا أ و يقال عليهم السلام النواصب تكلمت عنهم قبل قليل وذكرت أ ن ه م قوم ضلال و أ ن ه م من لا يحب آ ل بيت رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو في ضلال كما قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يقول لا يحبك إ ل ا مؤمن ولا يبغضك إ ل ا منافق لا يحبك إ ل ا مؤمن ولا يبغضك إ ل ا منافق وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن ف ا ط م ة الزهراء أ م الحسن والحسين بنت رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال عنها إ ن ه ا ب ض ع ة مني هي ق ط ع ة مني يريبني ما أ ر ا د ه ا ويؤذيني ما آ ذ ا ه ا إ ذ ن يجب في ا ل ح ق ي ق ة محبتهم وكل من تنقصهم أ و وقع فيهم فهو على ط ل ا ل فسلام على آ ل ال البيت سلام عليكم أ ه ل بيت ومعهد و آ ي و أ ذ ك ا ر ولوح يسطر سلام عليكم كلما ذر شارق وما فاح في ا ل آ ف ا ق مسك وعنبر سلام عليكم كلما خر ساجد وكل جميل من محياه يزهر سلام عليكم ما تجلت كتائب وما صدحت في الكون الله أ ك ب ر علي أ م ي ر المؤمنين عليهم و ف ا ط م ة الزهراء في الخلد تزهر وسبط الرسول السيدان ب ج ن ة هما الحسنان المقمران و أ ن و ر على أ م ه ا ت المؤمنين ترضيا عليهنما عليهم قد حمسك و ع م ب ر و ح م ز ة والعباس والخير نجله و ح م ز ة والعباس والحبر نجله وطيار عدن ذو الجناحين جعفر وسلم على من حاز حسني ق ر ا ب ة وتقوى وقرب الدين أ ع ل ى و أ ظ ه ر وما ق ي م ة ا ل أ ن س ا ب إ ن لم يكن لها من ا ل ع ر و ة الوثقار باط ن ومئزر سلام ل أ ر و ا ح من الرجس طهرت و آ ث ا ر ه ا طهر وطيب وجوهر وليكم وجبه الرحمن جل جلاله وجب ب ر ي ل و ر ك ب الشريف المطهر وفيكم لنا نور وهدي و أ س و ة وشانئكم فيما قضى الله أ ب ت ر وحبكم فرض وبر و ق ر ب ة ويمن و إ ي م ا ن وشرع مطهر وذكراكم فينا دعاء و س ج د ة ونفس لوجه الله تنهى و ت أ م ر وايامكم فينا جهاد و د ع و ة وعلم و ت أ د ي ب وسيف ومنبر وللجود و ا ل إ ح س ا ن منكم معالم و أ ف ض ا ل ك م تغشى ا ل أ ن ا م وتنشر فما البحر و ا ل أ ص د ا ف في ظلماته وما مرسلات الريح والدر ينثر أ ي ا م ب غ ض ي بيت النبي واله ل ه أب وللمبغض ا ق ر آ ن و ا ح ق يشقى تكفر فوالله لا ح بحبهم ب م و ل ل الجافي نكير ومنكر يا أ ه ل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل ه كفاكم من عظيم القدر أ ن ك م ل من يصل أ ت ك لم عن آل ب ي ت ر س و ل الله عليكم ه الصلاة والسلام ل ه فهذا ا و لا ل ل ه يكفيه ل ق ا ء واحد إنما سأتكلم عن السيد ا عن سأتكلم ل ش ه ي سيدنا د عن ا له ح س ي علي رضي ن بن ل ل ا تعالى عنهما وقع وقع هذا الرجل الذي لهما من كربه في كربلاء كان له عند رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعند ا ل ص ح ا ب ة الكرام كان له وضع خاص في, في تبجيله وتقديره ويعني وحفظ منزلته بينما كان ع م ر بن العاص في ظل ا ل ك ع ب ة جالسا ر أ ى رجلا قادما من بعيد فنظر إ ل ي ه ثم قال هذا أ ح ب أ ه ل ا ل أ ر ض إ ل ى أ ه ل السماء اليوم فلما أ ق ب ل ف إ ذ ا هو الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه من أ ي ن ن ب د أ الكلام عليه من أين نتكلم أين س أ ح ا و ل أ ن أ م ر مرورا سريعا على ح ي ا ت ه ثم أ ق ف بعد ذلك على استشهاده رضي الله تعالى عنه الحسين هو أ ب و عبد الله الحسين بن علي بن أ ب ي طالب لقب, لقب بالسبط ق ب ب ا ل و ب ر ي ح ا ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبالسيد وهو فعلا سيد شباب أ ه ل ا ل ج ن ة هو و أ خ و ه الحسن أ ب و ه علي و أ م ه ف ا ط م ة بنت رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام ن ش أ في بيت علي رضي الله تعالى عن و ف ا ط م ة يدخل عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم غ د و ة و ع ش ي ة و ماذا تتوقعون أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام لما يكون غلام ي ن ش أ في حضن رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يخالط ريق رسول الله صلى الله عليه و سلم ريقه ويداعبه ويلاطفه ويربيه ويراعيه ماذا تتوقع أ ن أن تكون ا ل ن ت ي ج ة من هذا الغلام طبعا كان له إ خ و ا ن له الحسن وله زينب الكبرى وله أ م كلثوم الكبرى الكبرى وقيل إ ن له أ ي ض ا أ خ اسمه محسن وهذا مختلف فيه وله رضي الله تعالى ع ن فضائل لم يلحقها فيه ا غيره من الناس كان له عبادة له وله م ح ب ة للخير وله شان عند الناس وله صدقات وتقبل قلوب الناس إ ل ي ه قبل أ ن تقبل إ ل ي ه أ ج س ا د ه م كان كثير الدعاء والتضرع الى رب العالمين وكان مجاهدا عنه وشهد عددا من المواقع إ ذ ا لم يكن يعني جبانا أ و لم يتكل على نسبه وقربه من رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ويقول والله أ ن ا ما دام أ ن جدي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ن لا أ ح ت ا ج أ ن أ ج ا ه د لا أ ح ت ا ج لا إ ن م ا كان قائدا سواء في دينه أ و كذلك هو قائد فيما يتعلق بدنياه كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحبه وكان يفرح بمولده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حتى إ ن ه صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و حنكه وهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الذي ذبح ي عقيقته كان يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ولده يعني هذا يعني من من جلاله أ م ر ه وعظمته عند رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طبعا هو و أ خ و ه الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه كان له أ ع ا ج ي ب مع رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في صغره من ذلك مثلا أ ن ه صلى الله عليه وسلم صلى ب أ ص ح ا ب ه العشاء يوما ف أ ط ا ل ت س ج د ة من السجدات فلما انتهى من صلاته والتفت تعجب ا ل ص ح ا ب ة بل إ ن بعضهم ظن أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض يعني قال طالت ا ل س ج د ة فظنت أ ن ه مات ساجدا فلما انتهى من صلاته ف إ ذ ا الحسن والحسين كان قد وثبا على ظهره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فلم ي ش أ أ ن يقطع عليهما على عليه على عليهم ويقرا عليهما يقرأ التعاويذ و ي ق ر أ عليهما ا ل ق ر آ ن وخرج م ر ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع بعض أ ص ح ا ب ه فوجد الحسين يلعب في الطريق مع صبيان ف أ ق ب ل صلى الله عليه وسلم إ ل ى الغلام ف أ خ ذ الحسين يذهب يمينا ويسارا وهو عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحاول أ ن يمسكه شف من م ح ب ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو مع رجال يعني تركهم و أ خ ذ ي لاعب هذا الصغير الذي أ خ ذ بلبه وحبه فجعل يحاول أ ن يمسكه والحسين يذهب يمينا ويسارا حتى أ ق ب ل صلى الله عليه وسلم و أ م س ك ه وضع يدا على ر أ س ه ويد ا على أ س ف ل ذقنه رضي الله تعالى عنه ثم قبله صلى الله عليه وسلم على فيه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعني له قصص كثيرة حقيقة ي جمعت له قصص وقد أ ش الحسن ء كثيرة بين يدي ا آ ن تتعلق بعلاقة ل ا رضي ا له ل عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى عليه عليه حزن الحسن لأن النبي والحسن لكنه الحسن الله الله الله الله له والسلام وسلم مات وسلم رسول صغيرا لكنه يذكر رسول الصلاة صلى لا يزال صلى ج ل ا ل ة قدر أ ي ض ا حتى في وقت الخلفاء الراشدين في وقت أ ب ي بكر كان أ ب و بكر رضي الله تعالى عنه يعرف له فضله حتى وهو صغير حتى إ ن أ ب ا بكر يوم من ا ل أ ي ا م أ ق ب ل و أ م س ك ه يلاعبه وكان يقول ب أ ب ي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي ينظر إ ل ي ه ويضحك عمر رضي الله تعالى عنه كان يجل الحسنه وكان يعظمه ويكرمه ويحبه ويتفداه أ خ ت الحسن سن والحسين رضي الله تعالى عنهما فكان لهما قدر عند عمر بن الخطاب حتى إ ن عمر م ر ة جاءته حلل من اليمن فلم يكن منها شيء يصلح للحسن والحسين لصغيرهما ف أ ر س ل إ ل ى والى اليمن أ ر س ل لي حلتين للحسن والحسين وكان إ ذ ا قسم يعطيهما كما يعطي أ ه ل بدر ما يعطيهما مثلما يعطي ب ق ي ة الشباب لا يختلفون حتى أ ق ب ل إ ل ي ه يوما ابنه عبد الله بن عمر قال يا أ ب ي نحن يعني مثل الحسن والحسين لماذا تعطيهم أ ك ث ر فقال لا والله لست بمثلهما ايتني بأمك أمهما وأبك أبيهما بأمك وأبك فسكت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الحسن أ ي ض ا كان الحسين و الحسن أ ي ض ا كان لهما في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه ايضا أ ع م ا ل و في استشهاد عثمان كان ممن يحرسان عند البيت عند ع بيت ث م الحسن ن حتى ت ق ه أولئك الظالمون ل ا والحسين كان ل ه م قدر أ ي ض ا في خ ل ا ف ة علي رضي الله تعالى عنه وكان لهما معه يعني امور كذلك في خ ل ا ف ة الحسن ل أ ن الحسن رضي الله تعالى عنه صار خ ل ي ف ة عن المسلمين س ت ة أ ش ه ر وكان الحسين أ خ و ه معه أ ي ض ا يعني وزير صدق وله معه مقام وله معه جلالة قدر وكان ل جلالة ه معه قدر و الحسن والحسين قد وفدا على معاويه ة رضي ا ل ل تعالى عنه ف أ ك ر م ه م ا وفرح بهما و أ ج ا ز ه م ا واعطاهما من الهدايا ونحو ذلك فهذا باختصار قصة حقيقة وقت اللقاء قصير بقي معنا الكلام على قصة اختصرت الحسن وأنا جدا والكلام الذي الكلام استشهادة ظلمته لأنني لكن على أني بين معنى أشعر كثير يديه ما الذي دفعه إ ل ى الخروج والقتال ماذا فعل ذاك الظالم الفاجر عبيد الله بن زياد ماذا كان موقف يزيد من مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه ماذا فعل ب أ ه ل ه و أ و ل ا د ه رضي الله تعالى عنه كيف تعامل المسلمون مع هذه الواقعه هذا هو بيت القصيد ومربط الفرس و ك م ل ه بعد ه ذ ا ا ل ف ا ص ل بإذن الله تعالى. به طاب وشاع الوادي وزكى ا ل ر ح و د فلست تسمع في الملا ا ه ا ا ل ب خ و ة و ا ل أ خ و ا ت حول سيدي شباب أ ه ل ا ل ج ن ة الحسن والحسين وبالتركيز حول الحسين رضي الله تعالى عن ه الحسين رضي الله تعالى عن ه ذكرت قبل قليل كيف كانت ن ش أ ت ه كيف كان وضعه عند ا ل ص ح ا ب ة كيف كان قدره عندهم لما توفي م ع ا و ي ة أ و ص ى ب ا ل خ ل ا ف ة لولده يزيد وهذه أ و ل م ر ة تحدث في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن ا ل خ ل ي يموت يأخذ ف ة قبل أن ا ل لواحد ب ب ي ع ع ة د ه وذلك أن الخلافة اصلا ل ل خ ا ف ة أ كانت م ب ن ي ة على الشوره يعني إ م ا أ ن ا ل خ ل ي ف ة يجعل م ج م و ع ة ث م ا ن ي ة س ب ع ة يقول اختاروا من بين هؤلاء هؤلاء أ ح س ن الناس أ و أ ن ه يموت دون أ ن يوصي ويجتمع أ ه ل الحل والعقد والعقلاء والحكماء والعلماء ويختارون أ ح د ا الذي معاوية الله ابنه فعله إلى رضي يزيد عنه أنه أوصى إلى ابنه يزيد. ف... يعني ك أ ن عددا من المسلمين لم يقبلوا ذلك قالوا طيب في فينا من هو خير من يزيد فيه الحسين بن علي فيه عبد الله بن الزبير فيه عبد الله بن عمر أ ع د ا د من ا ل ص ح ا ب ة كانوا خيرا من يزيد بلا نقاش طيب لماذا يا م ع ا و ي ة توصي إ ل ى ولدك يزيد هذه صارت ملك لم, لم تعد خ ل ا ف ة ف ب د أ أ ه ل ا ل ك و ف ة يراسلون الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه يراسلونه ويحاولون أ ن يعني أن يخرج ويدعو لنفسه لأجل أن يكون أن لنفسه أن لأجل هو الحسين خ ل بدل يزيد. كثرت عليه المراسلات ل ي يزيد ف ة كثرت ا أ ص ل ا لم يرضى أ ن يبايع يزيدا كما أ ن عبد الله بن الزبير لم يرضى أن يبايع يزيدا أن قال يا أ خ ي نحن ما نوافق على انك انت الخليفه يعني من الاسباب ح س ي ي ن و أ خ ذ ه من عبد الله ابن الزبير ومن غيرهم ممن بن كان يعني ن عبد الزبير تطب الله لم ف ه ل ي ع خ التي ص ة ه ؤ ا الرؤوس يحاول أن يأخذها ليس بالقوة لكن بالحقيقة ما هو شبيه بالإلزام الأسباب ا ء ليس لكن ل هو شبيه أن أ د ت إ ل ى خروج الحسين و إ ل ى توجهه إ ل ى العراق إ ل ى ا ل ك و ف ة أ م و ر أ و ل ا إ ر ا د ة الله تعالى وقدره سبحانه وتعالى و إ ذ ا قدر الله عز وجل ا ل إ ن س ا ن شيئا لا يستطيع العبد أ ن يرده عن نفسه ا ل أ م ر الثاني الاعتراض على خلافة يزيد وأيضا ما جاءه على يزيد من كان ت ب و ر س ئ ل م أهل ل ا ك والي ف ة كل و ح د يوقع ويكتب ي و و ق اسمه ويقول أنا معك ا ابن بنت ر س و ل الله عليه الصلاة ا ا عليه ل ل و س م كان واري ا ل م د ي ن ة في ذلك الحين الوليد بن ع ت ب ة أ ر س ل إ ل ي ه يزيد قال له خذ ا ل ب ي ع ة من الحسين بن علي خ ا ص ة ومن عبد الله بن الزبير فلم يرضى الحسين بن علي بذلك وخرج من ا ل م د ي ن ة حتى توجه إ ل ى مكه ة مكة وذلك ل أن ا وقال ض ع يعني و الله سبحانه وتعالى أ ي ض ا عن م ك ة قال ومن دخله كان آ م ن ا يعني الحرم وفي ا ل ح ق ي ق ة أ ن يزيد قد تسرع في طلب ا ل ب ي ع ة من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير لو أ ن ه انتظر ويعني ترسل قليلا وجعل ت ر س ل قليلا و ا ل أ ي ا م و ا ل أ ش ه ر تمر وحاول يكون علاقه ط ي ب ة معهما ونحو ذلك لكان أ ح س ن لكن م ب ا ش ر ة تتولى ثم تقول تعال ب ا ل ق و ة با يعني, يعني ما كان ح ق ي ق ة حلم م ع ا و ي ة رضي الله عنه وحكمته وعقله ما كانت عند يزيد يعني ب إ ج م ا ع المؤرخين الذين تكلموا عنهما طبعا مرت ا ل أ ي ا م والحسين بن علي تصل إ ل ي ه هذه الرسائل لا تزال تتابع ت إ ل ي ه جاء إ ل ى م ك ة في الثالث من شعبان من س ن ة ستين ل ل ه ج ر ة ومكث فيها وصارت الرسائل ت أ ت ي حتى كثرت علي ه يقولون أ ه ل العراق تعال إ ل ي ن ا يا ابن بنت رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ونحن ننصرك ونقف معك ونقاتل معك حتى تسقط خ ل ا ف ة يزيد وتكون ا ل خ ل ا ف ة فيك وفي من ي أ ت ي من بعدك يعني من المسلمين ل ا ز ا ل ت هذه المراسلات حتى وصل الحسين بن علي إ ل ى ق ن ا ع ة أ ن هؤلاء صادقون و أ ن ه م فعلا ينبغي لي أ ن أ خ ر ج و ع د ا ل ة يزيد ن ح ن لا نقبلها و أ ن ه ليس كفؤا ل ل خ ل ا ف ة إ ل ى غير ذلك وهذا قدر الله سبحانه وتعالى و ر أ ي الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه في الكوفة فأرسل ذي الحجة خرج الحسين رضي يخرج يتأكد الثامن الحجة الله تعالى متوجها إلى العراق وكان لما راد ابن إلى على أهل مسلمة عقيل من عزم من عنه أن خرج وضع رضي الله تعالى عن ابن ع م ه أ ر س ل ه إ ل ى هناك فخرج م س ل م ب ص ح ب ة عبد الرحمن بن عبد الله ا ل أ ر ح ب ي و قيس بن م س ه ر الصيدوي ا و عماره بن عبيد الله بن عبيد السلولي و معهما دليلان رجلان ي د ل ا ه م ا الطريق و الحسين لا يزال يتجهز ا ل آ ن في الثامن من ا ل ح ج ة و م ا قبله لكن في الثامن من ا ل ح ج ة خرج لكن كان يتجهز قبل و أ ر س ل م س ل م في طريقهم إ ل ى العراق تاهو وضاعوا في الصحراء وفنيت أ ز و ا د ه م و م ا ء ه م ومات أ ح د الدليلين كان مسلم بن عقيل غير مطمئن للوضع ع يعني هذه خلافة قائمة في الشام وعنده معاوية وعنده معنا إلا كتبهم وهم قد فعلوا بعض الأفاعيل بالحسن لما طعنوا في بعض علي عنه في جيوش يزيد ليس في رضي أيضا بن ونذهب نحن بالحسن كان ن هذه كتبهم وهم خلافة الشام إلى إلا لما المواقف وقتل الله مسلم قائمة فما حقيقة قوم قد ق أمور م ت ولما مات هذا الدليل أ ي ض ا ضاق صدره و أ ر س ل إ ل ى الحسين يستعفيه يقول يعني يا ع ن ي ي ابن بنت رسول الله ع ل ى الله عليه وسلم دعني أ ر ج ع ونترك هذا ا ل أ م ر ف أ ص ر عليه الحسين رضي الله تعالى عنه إ ل ا أ ن يذهب و إ ل ا أ ن يواصل طريقه مضى مسلم المختار مطمئن الوضع إلى وصل نزل أولا عند المختار بن عبيد الثقافي هناك عند بن أن عبيد شعر غير مطمئن نزل بعد ذلك عند رجل آ خ ر هو هان بن ع ر و ة وكان سيدا في قومه سيد مرات وكان له مقام كبير يعني تقدر قبيلته ب أ ر ب ع ة آ ل ا ف فارس و ث م ا ن ي ة آ ل ا ف راجل و إ ذ ا اجتمعوا مع من يحالفونه وصلوا إ ل ى عشرين أ ل ف فهو له, له مقامه أ ي ض ا م ا ط م أ ن الوضع فذهب عند مسلم بن ع و س ج ة ا ل أ س د ي جعل يتنقل ويحاول أ ن ي ت أ ك د يا ج م ا ع ة أ ن ت م فعلا تريدون الحسين بن علي أ م لا يا أ ه ل ا ل ك و ف ة ف أ ق ب ل إ ل ي ه اثنا عشر الفا كلهم يقولون نحن موافقون معك ق ا ل الحسين ي أ ت ي ونحن م ب ا ش ر ة نخرج معكم ونقاتل ونسقط خ ل ا ف ة يزيد بن م ع ا و ي ة هذه ا ل خ ل ا ف ة التي لم تنبني على م ش و ر ة المسلمين عند ذلك لما ر أ ى هؤلاء الاثني عشر الفا تحمس مسلم بن عقيل وكتب إ ل ى الحسين رساله ة رضي ا ل ل تعالى قال أ م ا بعد ف إ ن الرائد لا يكذب أ ه ل ه إ ن جميع أ ه ل ا ل ك و ف ة معك ف أ ق ب ل حين تنظر في كتابي أ و ل ما ي ص ل ا ل كتابي هذا أقبل ل إ هذا ي ينصرونك وصلت إليه ن وصلت ل ر س ا ل ل ة ا ك ت ا ب تحمس ا ل ح س ي ن الي آ ن ل خ ر ج الحجة الحجة وذلك أوائل ذي ذي انطلق في في ثمانية ذي الحجة انطلق ل م ا تحمس أ ن يخرج ه بدأ يعد متاعه و ي أ خ ذ معه من تيسر من آ ل بيته أ خ ذ بعض إ خ و ا ن ه كما س ي أ ت ي معنا و أ خ ذ بعض أ ب ن ا ء أ خ ي ه الحسن و أ ب ن ا ء أ خ ي ه محمد بن علي الذي يسمى بابن ا ل ح ن ف ي ة وبعض إ خ و ا ن مسلم بن عقيل جعل يجمعهم معه ما هي مواقف ا ل ص ح ا ب ة ب ق ي ة ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم من الحسين رضي الله تعالى عنه لما أ ر ا د أ ن يخرج أولهم محمد بن حنفية وهو أخو وهو محمد حنفية بن اقبل ل ح س ي ن أ إ ل ي ه قال يا أ خ ي انت أ ح ب الناس إ ل ي و أ ع ز ه م علي ولست أ ذ خ ر ا ل ن ص ي ح ة ل أ ح د من الخلق أ ح ق بها منك تنحى ببيعتك عن يزيد ابتعد عن يزيد لا تذهب إ ل ى العراق تقترب من دمشق وديار ا ل خ ل ا ف ة وتذهب إ ل ى آ ل يزيد و إ ل ى من يعاونونه تنحى ابعد ببيعتك عن يزيد وعن ا ل أ م ص ا ر ما استطعت يقول ابتعد وابعث رسلك إ ل ى الناس فادعهم إ ل ى نفسك خ ط ة يقول أ ن ت تنحى واختفي وابعث رسلا يدعون الناس إ ل ي ك إ ذ ا وثقت أ ن لك أ ت ب ا ع في العراق و أ ت ب ا ع في الشام و أ ت ب ا ع في اليمن في واتباع في ج ز ي ر ة العرب و أ ت ب ا ع في مصر صار لك أ ت ب ا ع عند ذلك أ خ ر ج إ ل ى الناس و أ ت ب ا ع ك معك أ م ا ا ل آ ن مجرد رسائل جاءتك من ا ل ك و ف ة تخرج إ ل ي ه م هذا ر أ ي محمد بن ح ن ف ي ة قال ف إ ذ ا ا ط م أ ن ك ب ك س ل ه لعلك لعلك لك... لك... لك... لك... ترغب بولدك عن موضع أ ص ا ب فيه أ ن ت خايف على أ و ل ا د ك الذين سيذهبون معي أ ن يقتلوا فقال محمد وما حاجتي أ يص... ن تصاب ويصاب معك أ ن ا سواء خايف على أ و ل ا د ي أ و خايف عليك ا ل ف ك ر ة و ا ح د ة ما لماذا تذهب أ ن ت و إ ي ا ه م سواء قتلت أ ن ت أ و هم لماذا و إ ن كانت م ص ي ب ت ك أ ع ظ م عندنا منهم يقول والله انك أ غ ل ى عند ي من أ و ل ا د ي و أ ن ك لو أ ص ب ت ا ل م ص ي ب ة علي أ ع ظ م من أ و ل ا د ي لكن اجلس لا تخرج يا حسين أ و اخرج إ ل ى م ك ة أ وابقى في مكه ل ا ب ق ى في مكه و ا ب د ا له ل ب ن عباس رضي ا ل ل ه ت ع ان ل ى ع ه بلغه أن ا ل ح س ي ن ع ا ز م ع ل ى ا ل خ ر و ج فأقبل ق إليه ا ل يا ابن عم ق د أرجف ان ل ا س أ ن ك س ا ئ ر إ ل ى العراق فبين لي م ان أ ت ص ا ن ع أنت ت اهل ى العراق م ان ذ ا ع د ك في ا ل ع ر ا ق ق ا ل أجمعت ا ل م س ي ر ة في أحد يومي هذين أحد إن ش ا ء الله ف ق ان ل له ا ب عباس أخبرني إن كان أ ه ل العراق ي شوف العقل دعوك بعدما قتلوا أ م ي ر ه م و ن ف و ا عدوهم وضبطوا بلادهم فسر إ ل ي ه م إ ذ ا الوضع جاهز تذهب وتكون أ م ي ر سر إ ل ي ه م و إ ن كان أ م ي ر ه م حيا وهو مقيم عليهم قاهر لهم وعماله تجبي بلادهم ف إ ن ه م إ ن م ا دعوك ل ل ف ت ن ة والقتال ولا آ م ن و ا عليك أ ن يستفزوا عليك الناس و ي ق ل ب قلوبهم عليك يقول أ م ي ر ه م ما دام موجود ممكن يقلب الناس يعطيهم أ م و ا ل ا كما حصل فعلا عبد الله بن زياد أ ك ر م الناس ب ا ل أ م و ا ل ومالوا إ ل ي ه سبحان الله كثير من الناس عباد للدرهم والدينار فقال له إ ذ ا كان الوضع كذلك أ م ي ر ه م عليهم والوضع منضبط كيف تدخل عليهم ا ل آ ن وتقول تعالوا اجتمعوا معي وتقاتلون معي فلم يقبل منه فمضى يوم ثم جاء ابن عباس م ر ة ث ا ن ي ة قال له يا ابن عم إ ن ي أ ت ص ب ر ولا أ ص ب ر واني أ ت خ و ف عليك في هذا الوجه الهلاك إ ن ك ذاهب إ ل ى قوم هم أ ه ل غدر فلا تغترن بهم أ ق م في هذا البلد حتى ينفي اهل العراق عدوهم ثم أ ق ب ل عليهم و إ ل ا فسر إ ل ى اليمن ف إ ن بها حصونا وشعابا و ل أ ب ي ك بها ش ي ع ة وكن عن الناس بمعزل واكتب إ ل ي ه م نفس ا ل ف ك ر ة التي ذكرها محمد بن ح ن ف ي ة اذهب الى اليمن ابعث دعاتك إ ذ ا الناس قبلوك يكون عندك جيش و ت أ ت ي و أ ن ت قوي أ م ا تذهب إ ل ى مكان مجرد رسائل جاءت إ ل ي ك فقال الحسين يا ا بن عم والله إ ن ي لاعلم أ ن ك ناصح شفيق ولكني أ ز م ع ت المسير خلاص الموضوع انتهى. فقال ابن عباس فإن كنت لا ب د دسائر فلا تزال ذ ه فوالله إني لخائف عليك أن تقتل كما قتل عثمان ونسائه وأولاده إليه ب بأولادك أن ونسائك ينظرون لخائف عليك تقتل قتل لا كما عثمان إني ت طعنه عثمان في قلوب ا ل ص ح ا ب ة ثم لم يقبل الحسين فقال له ابن عباس و ا لو ل الذي لا إله إلا ه ه لو أ ع ل م أ ن ي اخذ بشعرك و أ ت ع ل ق بك حتى يجتمع ا لكن ن علينا ا س ل تمتنع عن الخروج لفعلت ذلك لو أ ع ل م أ ن ي أ ت ع ل ق فيك يوم يومين ثلاثة أربعة أسبوع في سبيل إنك ما تذهب حتى لو اجتمع الناس وأخذ يقولون ما هي أسبوع لو وأخذ ما اجتمع ما لماذا الخصومة أنك الناس لكن ثلاثة القصة لفعلت ذلك لكن هذا قدر الله تعالى هذا أربعة قدر تذهب حتى الحسين شكر أ ب ن عباس لكنه لم يقبل منه أ ق ب ل إ ل ي ه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما بلغه ذلك قال له يعني أذكرك رجعت الله إلا صالح ودخلت في صالح ما يصلح فيه الناس ما دام خ ل فيه ل ن ا س الناس م ا اجتمعوا وبايعوا يزيدا خلاص لا تعمل ق ض ي ة هذا ر أ ي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقال حتى إ ن عبد الله بن عمر يا ج من ا ع ة م حرصه لحق الحسين على م س ي ر ة ليلتين يعني ما أ د ر ك ه في م ك ة قبل أ ن يخرج لحقه على م س ي ر ة ليلتين في البر في الطريق ذهب يتبعه م وقال له إ ل ى اين تريد قال العراق قال لا ت أ ت ي ه م قال معي طوامير وكتب هذه كتبهم وبيعتهم تقولون إ ن ه م لن ينصروني طيب هذه توقيعات الناس أ ن ا معي اثني عشر الف ا ل آ ن ولن يغلب اثني عشر الف من ق ل ة هذه يا عبد الله بن عمر تلومني هذه يا عبد الله بن عمر أ س م ا ؤ ه م وتوقيعاتهم خلاص الناس ينتظرونني ا ل آ ن ويقاتلون معي فقال له عبد الله بن عمر إ ن الله قد خير نبيه بين الدنيا و ا ل آ خ ر ة فاختار ا ل آ خ ر ة و إ ن ك م ب ض ع ة منه والله لا يليها أ ح د منكم أ ب د ا وما صرفه الله عنكم إ ل ا الا للذي هو خير لكم فارجع فارجع ف أ ب ى فاعتنقه ابن عمر وقال استودعك الله من قتيل ثم مضى الحسين عبدالله بن الزبير جاء في بعض الروايات انه هو الذي شجعه وجاء في ر و ا ي ة أ خ ر ى أ ن ه كحاول أ ن يمسكه كثير من ا ل ص ح ا ب ة جابر عبدالله ع بن د الله ب ج ع ف ر من آ ر بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظن أ ن الحسين خرج خوفا من عمرو بن سعيد بن ا ل عاص الذي هو والي م ك ة فجاء إ ل ى عمرو بن سعيد قال اكتب لي كتاب, كتاب امن ا للحسين رجع من وسط الطريق فقال, فقال عمرو بن سعيد قال اكتب أ ن ت يا عبدالله بن ج ع ف ر و أ ن ا وقع على كل ما تريد فكتب ابن جعفر بسم الله الرحمن الرحيم بسم من جعفر عمر وقد ب ك وأن ي ه ي يرشدك ك لما ب ل غ ن ي أنك ت و ج ه ت إلى اليك ع ر ا ق و إ ن أ ع ي د بالله الشقاق أخاف من فإني عبد ل الهلاك ي ك وقد ع ت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد ف أ ق ب ل إ ل ي معهما ف إ ن لك عندي ا ل أ م ا ن والبر و ص ل ه وحسن الجوار وصل الكتاب إلى الحسين وكان أ م ر الله قدرا مقدورا قال لا والله لا أ ر ج ع أ ن ا مشيت ومعي كتب من الناس ومعي طوامير مكتوب فيها توقيعات هؤلاء أ ه ل ي و أ و ل ا د ي وخرج رضي الله تعالى عنه لا يزال قريبا من م ك ة في خروجه منها عدد من ا ل ص ح ا ب ة حاولوا أ ن يوقفوه أن حتى ان الفرزدق, الفرزدق الشاعر يعني شوف سبحان الله المصادفات لقي الحسين في وسط الطريق فالحسين رضي الله ت عنه ا ل ى ع عليه السلام ي س أ ل الفرزدق يقول ها إ ي ش أ خ ب ا ر الناس يعني هل الناس فعلا في ا ل ك و ف ة كما وصف لي هم متحمسون ويستقبلونني استقبالا عظيما و أ ك و ن أ ن ا رئيسهم فقال له أ ن ت أ ح ب الناس إ ل ى الناس والقضاء في السماء قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أ م ي ه الناس قلوبهم معك و ي ر د و ن ك أ ن ت الوالي لكن بني أ م ي ة عندهم فلوس ع ن د ه م أ م و ا ل إ ذ ا ر أ و ا احد سيقاتل معك قال و ا تعال نعطيك ألف درهم ن ع ط ي ك ع ش ر ة آ ل ا ف دينار واترك القتال يقول الناس قلوبهم معك ويتقطعون عليك لكن سيوفهم مع مع بني أمية قلوبهم موجودة الناس لكن فعلا الله الفلسفة سبحان كانت هذه معك مع أتمعون يتنقل أموره من يمين وجعله ويسار ضبط كان راس الكوفه في ذلك الوقت الأمير عليها النعمان أ م ي عليها ر ل ا بن بشير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ارسل اليه يزيد من الشام من دمشق قال يبدو عندك مشكلة انظر ما هي المشكله وحلها فما يدري إ ل ى ا ل آ ن إيش ا ل أ م ر العظيم بلغه أ ن الحسين خرج طيب إ ل ى أ ي ن ذهب ا سياتي الشام أ م سيذهب إ ل ى ا ل ك و ف ة ماذا عنده في ا ل ك و ف ة سيسكن أ م عنده أ ش ي ا ء أ خ ر ى ما يدري يزيد الوضع غير واضح عنده النعمان بن بشير أ ق ب ل وجمع الناس وخطب بهم وكان رجلا شجاعا فيه دين و خ ش ي ة قد رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف عن, عن ذاك الظالم عبد العبيد الله بن زياد الذي صار أ م ي ر ا على ا ل ك و ف ة بعدها خطب النعمان ا س ن بن م ش ي ر قال أ ي ه ا الناس اتقوا الله عباد الله ولا تسارعوا إ ل ى ا ل ف ت ن ة و ا ل ف ر ق ة ف إ ن ه ا فيها يهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب ا ل أ م و ا ل ثم قال إ ن ي لا أ ق ت ل من لم يقاتلني أ ن ا اللي ما يقاتلني ما أ ق ا ت ل ه ولا أ ث ب على من لا يثب علي لا أ ش ا ت م ك م ولا أ ت ح ر ش بكم ولا آ خ ذ ب ا ل ظ ن ة ولا ب ا ل ت ه م ة ولكن إ ن أ ب د ي ت م صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم إ م ا م ك م فوالله الذي لا إ ل ه غير ه ل أ ض ر ب ن ك م ب س ي ف ما ثبتت قائمته في يدي والله ل أ ق ا ت ل إ ذ ا جاء الجد ولا حظ ت أ ن ك م تنقضون البيع ة وتريدون ف ت ن ة أ ن ا س أ ق ا ت ل ولو لم يكن لي منكم ناصر أ م ا إ ن ي أ ر ج و أ ن يكون من يعرف الحق منكم أ ك ث ر ممن يرديه الباطل طبعا هذا ا ل أ س ل و ب ر أ ى يزيد بن م ع ا و ي ة أ ن ه يعني ضعف وكيف أ ن ا لا أ ر ي د أ ن أ ث ب عليكم لا أ ر ي د أ ن أ ق ا ت ل ك م فكتب إ ل ى عبد عبيد الله بن زياد ذاك الفاجر الظالم الذي كان أ م ي ر ا على ا ل ب ص ر ة قال له أ خ ر ج وكن أ م ي ر ا على ا ل ك و ف ة و أ ن ت يا نعمان بن بشير تعال عندي في الشام ف أ ق ب ل عبيد الله بن زياد وجعل أ خ ا ه عثمان بن زياد أ م ي ر ا على ا ل ب ص ر ة وكله ومضى إ ل ى ا ل ك و ف ة متلثما مع بعض أ ص ح ا ب ه يعني أ خ ذ معه بعض أ ص ح ا ب ه الذين يعني هم من حاشيته أ ق ب ل متوجها إ ل ى ا ل ك و ف ة متلثما وجعل يمشي بين الناس فالناس كانوا يترقبون وصول الحسين فكلما مر بجمع من الناس جالسين قالوا له السلام عليك يابن يا بنت ر س و ل الله صلى الله ل ع ي ه وسلم ي ع ن ي رونه ع ل ى فرسه م ع ه ر ج ا ل ظنوا ف ن ه ذ ا ه و ا ل ح س ي ن وهو ع ب ي د ا ل ل ه بن ز ي ا د ف ك ا ن ي س ك ت و ي م ر ل م ا ل ا ح ظ ا ل كلهم ن ا س ي س ل م ويعطيك ن ا ب بنت ن رسول الله العافيه أنتم ن و أ أنه ظ ه ر ع ب ي د ا ل ل ه بن ز ي ا د وخطب وقال بالناس وقال و الله لا يخالفني رجل إ ل ا فعلت و جعل يتوعد و يخوفهم من ا ل ف ت ن ة و يخوفهم من الخروج و لا يؤمنهم عذابه و أ ن ي س أ ف ع ل و س أ ق ت ل ثم ذهب إ ل ى قصر ا ل أ م ا ر ة و ج ل س يحاول ان يرتب الوضع طيب أ ي ن مسلم بن عقيل ا ل آ ن مسلم بن عقيل ا ل آ ن شغال في جمع الناس و في ت أ ل ي ب ه م و في الاتفاق معهم عبيد الله بن زياد دعا رجلا من أ ه ل الشام اسمه معقل تعال يا معقل قال نعم قال خذ هذه ث ل ا ث ة آلاف د ر ه م و أ ر ي د ك أ ن تعرف لي أ خ ب ا ر الشرطه مضى معقل هذا و ق ب ل إلى ا ل م س ج د و ج ل س صلى مع الناس ثم رجل أ ى ر ا يعني يطيل ا ل ص ل ا ة ير ك ع و ي س جد ح ت ى صار هذا الرجل هو آ خ ر الناس خ ر و ج ف ا ف ج ل س ينتظر ه معقل ه ذ ا ي ن ت ظ ر هذا الرجل ح ت ى ا ن ت ه ى م ن صلاه ت ثم قام م ع ق ل إ ل ى هذا الرجل وقال يا اوهي أ ن ا رجل من, من الشام م و ل ا لذي الكلاع. وقد أنعم ا ل ل هذا علي عليه معي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبهم. معي ثلاثة آلاف درهم. أريد إيصالها إلى رجل منهم بلغني أنه قدم إلى بيت أريد بحب وحب أحبهم درهم منهم أنه ه من قدم الرجل م ص ويدعو وصل للحسين بن علي هل تدلني عليه وصل مساعدة الناس هذا المال هذا ا هل له بن ر س ب ح الواقف ن ا ل ل ه ا هو مسلم بن ع و س ج ة الذي سكن عنده مسلم بن عقيل في آ خ ر الوقت يعني على الخبير على س قال ط ف ق مسلم بن عوسجه ل ت ف ت إ ل ى هذا الرجل قال ولماذا اخترتني المسجد م ل ي ا ن مليء بالناس لماذا اخترتني أ ن ا من بين الناس س أ تاتي ي لي أ و لي م ع الآن وتسالني ي زيادة د الله بن ذ ي يؤويه قال والله يا أخي ما أقصد شيئا غير أني رأيتك أسألك رجلا صالحا عليك وكذا فجئت اليك يعني أسألك عن هذا الأمر فقال طيب اتبعني فتبعه حتى أ د خ ل ه على مسلم بن عقيل و أ ع ط ا ه ا ل أ م و ا ل وصار معقل هذا ي أ ت ي إ ل ى مسلم بن عقيل و إ ل ى أ ص ح ا ب ه في النهار ويجلس معهم ويرى من ي أ ت ي ه م ومن يخرج من عندهم وماذا يخططون ثم في الليل يذهب ك أ ن ه ذاهب إ ل ى بيته وهو ذاهب إ ل ى ذاك الخبيث عبيد الله بن زياد يخبره ب ا ل أ خ ب ا ر كلها حتى صار عند عبيد الله بن زياد يعني ا ل خ ط ة ك ا م ل ة و ا ض ح ة ب أ س م ا ئ ه م كل شيء عنده سبحان الله بهذه الاستخبارات التي, فعل... التي وقعت ب د أ ا ل آ ن عبيد الله بن زياد قبل لا يخرجون عليه يريد أ ن يخرج عليهم ف محم... كان محمد بن ا ل أ ش ع ث و أ س م ا ء بن خارجه رجلان من من يعني ممن ربما يعني كان لهم ميلان محمد كان إلى م س ل م بن ع ق يلان و م ي ل إ ل ى عبيد الله بن زياد يعني, يعني يخلطون هذا بهذا كان يدخلان على بن زياد يسلمان عليه فقال ل ه م ما فعل هان ابن عروة, عروه هذا سيد مراد الذي تكلمنا عنه قبل قليل الذي عنه سكن عنده أ ي ض ا في البدايات مسلم بن عقيل فقال إ ن ه عليل يا أ ي ه ا ا ل أ م ي ر مريض ما يستطيع ي أ ت ي ك يسلم عليك قال كيف عليل بلغني أ ن ه يجلس على باب داره عامه نهار ما هو طول النهار يجلس عند الباب يعني ينظر للناس كيف تقولونه مريض ها؟ والله ل ا ي أ ت ي ن ي ويزورني ويسلم علي أ ن ا ا ل أ م ي ر الجديد لماذا لا ي أ ت ي ويسلم علي فمضى محمد بن ا ل أ ش ع ث وصاحبه أ س م ا ء ب ن خارجه دخل على هانة وقال له أ خ ر ج إ ل ى هذا الرجل أ ق س م ن ا عليك أ ن تقوم ا ل آ ن إ ل ي ه فمضى هانئ إ ل ى عبيد الله بن زياد فما الذي وقع وكيف تعامل ذاك الخبيث مع هانئ ثم كيف تعامل مع مسلم بن عقيل وسبحان الله وكيف صارت ك أ ن ه م س ب ا ح قطع في أ و ل ه وتتابع <تصفيق> وهو في الطريق. وهو و هل عرف أن مسلم بن عقيل حصل له في في عرف الطريق الطريق عقيل مسلم حصل أن بن كم ذ وكذا ا ك كان عدد الذين مع الحسين رضي الله ت عنه ا ل ى ع في القتال وكم كان عدد الذين أ ر س ل ه م عبيد الله بن زياد ماذا ترتب على مقتل الحسين على رضي الله تعالى عنه الله استشهاده رضي حقيقة أنا كنت أ وسلام د قد أن أتكلم عن هذا لكن وقت اللقاء قد ضاق عنه فنؤجل ذلك إن الثاني بإذن الحين وقت تعالى ذلك ذلك اللقاء الله إلى اللقاء الثاني بإذن الله تعالى فإلى هذا ضاق شاء ا و د ع ك م ا ل لكم ه وأشكر إ ص ك وصلى الله وسلم وبرك على الله والسلام عليكم ى رسول والسلام الله ل ع و ر ح م ة الله وبركاته <تصفيق> you <laughs>